استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة ذالك بانهم كفروا بالله ورسوله ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرموا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله فرح المخلفون بمقعدهم وكرئوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفغوا في الحر وكرئوا أن يجاهدوا في سبيل الله وقالوا قلنا وجحنم ما اشد حروا قلنا وجحنم ما اشد حروا لو كانوا يفقهون لم كانوا يفقهون بل يضحك قليلا ويلعب كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون ايق قليلا وان يرك كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فئن رجعك الله الى طائفه منهم فاستاذنوك للخروج فكل لن تخرجوا معي ابدا ولن قاتلوا معي عدوا ان وجد الله الى فائتة منهم فاستذنوك للخروج فكل من تخرجون عنها ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا ان انكم رضيت بالقعود اول مره فقعودوا مع الخليفي انكم رضيت بالقعود اول مره تقعدوا مع الخليفي ولا تصل على احد مات أبدا ولا تقم على قبره ولا تصلي على أحد من أم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون إنهم كفروا ولا توجيبك اموالهم واولادهم ولا تجرك اموالهم واولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون لِقَوْمٍ فَسُوقٌ وَهُمْ كَاذِبُونَ وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَمَامَنُوا أن بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُ الْقَوْمِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا قُلِ اسْتَأْذِنُكَ أَقُولُ قَوْلَ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ